فَلَا أُقُسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى be missed. أن أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم Wa in thou shalt fear a rumor